أعزائي المستمعين مستمعي كنوز رمضانية يساعدني أن ألتقي بأستاذي الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة كل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة صفية ومستمعيكي بألف خير بداية حنتحدث عن أول برنامج قصير رمضاني حضرتك قمت به وأعديته وقدمته والله ده تاريخ قديم قوي أنا أول برنامج أصله عملته بعدين توقفت سنين طويلة وبيان رجعت سنة 82 ابتديت بقى سلسلة البرامج الرمضانية القصيرة اللي كانت على افطار رمضان في البرنامج العام لمدة 25 سنة او 27 سنة بعد كده لغات ما سبت الاذاعة انما البداية الاولانية خالص كان برنامج منوعات خمس دقايه كده كل يوم في رمضان كان اسمه غنوة ورد غطاة كان اخرج المخرج الراحل محمود يوسف وكان إعدادي وتقديمي فكرة البرنامج كان إن أنا بستضيف ضيف يعني وبوجه له مش كلام مني وإنما من خلال أغنية الأغنية هي اللي بتسأل فمثلا إيه قل لي بقى اتأخرت ليه أروح جايب جزء الأغنية ده اللي فيه سؤال قل لي بقى اتأخرت ليه واروح بخلي الضيف يجاوب على السؤال الغنائي اللي مم. طرح في بداية الحلقة ديت وطبعا بيبقى الضيف مناسب للسؤال أو السؤال مناسب للضيف يعني لي بقى تأخرت اللي دي جاوب عليها مثلا سواء أطح سواء أوتوبيس وهكذا يعني كان 30 حلقة كل حلقة بغنوة بتطرح سؤال وعملت حصر طبعا أنا أياميها للأغاني اللي فيها أسئلة و30 ضيف يجاوبوا على السؤال الغنائي اللي مطروح في بداية الحلقة هنستمع الآن لحلقة من غنوة ورد غطاء سيداتي غطاها مساء الخير النهاردة بنلتقي علشان نقدم لكم غنوة بتبدأ بسؤال وبنستضيف أحد الشخصيات للإجابة على السؤال ده والنهاردة معادنا ومعادكم مع الاغنيه دي سيدات وسادتي سمعتوا السؤال اللي طرحته السيدة مكلسوم دلوقتي في الأغنية بتاعتها وبيسعد البرنامج استضافة الشعر غنائي عبدالوهاب محمد مؤلف الأغنية للإجابة على السؤال ده الحقيقة حبي إيه اللي انت جاي تقول عليه ما كانش سؤال أكتر منه سخرية راحت بيصخر من حبيبه وبيقول له إيه اللي بتتكلم عنه ده يعني مسألة الحب حتى وبعدين فيه التساول الحقيقي في بعد كده بكام شطرة اللي بيقول انت فين والحب فين والحقيقة لو مسكنا الكبلية الاول من الغنوة دي فنلاقي الاجابة يمكن واضحة في الكبلية الاولاني اللي بيقول انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا مطلها ولا حتى بخيالك اما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة اغلى من حياتي ومن جمالك الحقيقة ده بشوأنا ان احنا نعرف بقى ايه الحب اللي انت جيت ولعليه يا سيد عبل بس قبل ما نعرف عايزين نعرف ايه هي انواع الحب يعني هل في اكتر من لون الوان الحب والله الحقيقة انا في رأي ان طبعا فيه صحيح اكتر انواع من انواع الحب بس من الصعب تحديدها ولكن في مذهبي انا او في كتاباتي انا بتتضح فكرة الواقعية تلاقيني واقعي قوي، ودي يمكن حاجة غريبة على شاعر. المفروض إن أكتر الشعراء رومانسيين بطبيعتهم، لكن عندي أنا بالذات بحاول إن أنا أكون منطقي جدا مع نفسي وبقول اللي بحسبي، وده بياخد شكل واقعي في النهاية. تقصد بواقعي يعني إن هو قائم على التفاهم يعني بين ال الاثنين المحبين، قائم على المنطق. يعني مثلا زي ما اجي اقول لك مثلا في غيره اسمها مين يأمن لك مين يعني مثلا بقول لك مين يأمن لك مين وانت عينيك حلوين جايز وانت شغلني تشغل ناس ثانيين اه ما انت عينيك حلوين ما يعني بس كده ما تحبنيش بالشكل ده برده كان نفس الحكايه من زمان يمكن من 12 سنه قلت ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من داودة الحب مش غير أو شجن الحب أجمل من كده الحقيقة ده بيسقنا بقى الحب الضار أو الحب المؤذي اللي هو مثلا لما بيتطرف شوية بيصل إلى حدود الغيرة والحاجات دي كلها مش بفرق يك برضو متفق معايا بكده اه بس مش مش متفق معاك في التسمية بس لما لا أعتقد انه في في الدنيا حب يبقى مؤذي هو الطلمة يعني أصدك انه بدلها حب حتى الغيرة والحاجات دي بتديله نوع من أنواع الإسارة العاطفية يعني. إنما لما تتطرف زياني عن اللزوم بتنقلب لحاجة تانية وتبقى أنانية وتبقى تاخد مشكلة تانية طيب يعني, يعني ما فيش حب ضر خالص في رأيك؟ لا ده هو كير كفاءة أنه يبقى حب عشان يبقى خير أنا أعتقد أن الخير في الدنيا هو الحب طيب إيه اللون من ألوان الحب اللي أنت ما بتفضلوش والله الحب اللي فيه زول ما فضلوش أبدا يعني اللي يقول لي حبيب مش كده من غير كرامة. من غير حاجة زي مش جميل يعني. حاجة مش طبعا الاعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة في سنة 83 حضرتك قدمت اول برنامج رمضاني قصير منوعات وهو برنامج خمسة ناقص واحد حضرتك تقول لنا قصة وفكرة هذا البرنامج هو كان جهبة الإزاع الكبير اللي بعتبره أبويا فهم عمر تولى رئاسة الإزاع المصرية فأطلق العنان لكل الكفاءات يعني إنها تتبارى وتقدم تنطلق يعني وتقدم أفكار جديدة خريطة جديدة وعناوين جديدة تغير جلد الإزاع المصرية فمن بين الأفكار دي قدمت أنا فكرة خمسة ناقص واحد وعجبته جدا في لجمة البرامج اللي هي باسأل الضيف خمس أسئلة من حقه ان هو يرفض الإجابة أو يمتنع عن الإجابة على سؤال واحد منها فقط فلما بروح لضيف وبقول له فكرة البرنامج فيفضل محتفظ بالحق ده يأجل يقعد يجاوب على الأسئلة يجاوب على الأسئلة يجاوب على الأسئلة, يجاوب على الأسئلة محتفظ فيه ممكن يطلع في الآخد ان هو يجاوب على كل الأسئلة المحرجة من غير ما يستخدم حقه والأسئلة خلصت او يستخدمه يعني انا ما الحق ده يعني اذكر الحلقة النموذج الجايد اللي انا كنت عملتها عشان اسمحها لأستاذ فهمي عمر ويحطه على الخريطة في معاد معين يعني كتحلقة الكاتب العالمي نجيب محفوظ كانت كلها اسئلة محرجة فكان بياخد وقت طويل على ما يرد نجيب محفوظ يفكر ماليا ويقعد مدة طويلة يفكر هيطلع من المطب ده ازاي وبعين يجاوب فعجبت الوستاذ فهمي جدا وقرن البرنامج ده هو اول برنامج على مائدة افطار البرنامج العام بس في المونتاج بقى بكت شاقدر يسيب المسافات الطويلة دي اللي نجيب محفوظ يفكر فيها مم. فكنت بشيلها في المنتاج بقصها مم. فدي قللت شوية من حرارة البرنامج مم. لأن إيه ما بينتش قدام المستمع أن الاستاذ نجيب محفوظ قاعد يفكر وكان متحرج ومحتار وقاعد يفكر وكده يعني لكن يبقى أن كانت إجابات في المنتاج الذكاء والحلقة كان دماء خفيف وساخنة فدي كانت خمسة ناقص واحد وعايز اقول لك حاجة يا صفية ان دي كانت حاجة جديدة على البرنامج العام نفسه ما كانش من طبيعة البرنامج العام في برامجه وان يعمل برامج ساخنة كده وفيه احراج للضيوف مم. دي كانت في اذاعات تانية مم. زي مثلا الشرق الاوسط منتقاله الى اخره انما البرنامج العام كان ديما مشهور بوقار بالموضوع. برامجه وما فيش احراج للضيوف والحاجات ده اول برنامج يكسر القاعدة دي والشخصية دي ويقدم هذه الكابسولة الساخنة على الإفطار لذلك نجح جدا ولفت للأنظار والأسماع كل سنة وحضرتك طيب ودايما بتمتعنا بكل ما هو جديد وبذكرياتك الجميلة وما زلنا حتى الآن بنستمتع عندما نستمع إلى صوتك وبرامجك الأستاذ والإعلام القدير الأستاذ عمر بطيش شكرا يا صفية وكل سنة الطيبين إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة يوم يوم خمسة, خمسة ناقص واحد <تصفيق> عمر بطيشه يسأل خمسة أسئلة ومن حق ضيف البرنامج ان يرفض الإجابة على سؤال واحد منها فقط الكاتب الكبير لأستاذ نجيب محفوظ اهلا بيك كل سنة وانت طيب أهلا بيك يا فن. كل سنة وانت طيب أستاذ نجيب في هذا البرنامج سوف ألقي على سيادتك خمس أسئلة ومن حق حضرتك تمتنع عن إجابة سؤال واحد بس من الخمسة موافق؟ كويس مش تقولهم للخمسة على بعض ولا هتعمل ايه؟ قلنا الخمسة بقى عشان تعرف أنهي سؤال فيهم <تصفيق> <تصفيق> طيب <زي باتحل>. <تصفيق> أه. <تصفيق> أه السؤال الأول بيقول طلبت منك اللجنة المشرفة على جائزة نوبل العالمية أن ترشح أديبا مصريا واحدا للحصول على الجائزة هذا العام تختار مين أستاذ نجيب محفوظ الأستاذ توفيق الحقيق أستاذ نجيب محفوظ وأنت تسير على قدميك في الشارع منصرفا من الأهرام اقتربت منك سيارتان واحدة فيها فؤاد المهندس والتانية فيها عادل امام والاثنين عرضوا على حضرتك توصيلك الى المنزل تركب مع مين؟ يعني الطبيعي اركب مع فؤاد المهندس لان اعرفه من طول العمر سافرت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الى امريكا في رحلة طويلة وقررت ان تستفيد من طول الرحلة بالطائرة في قراءة احدث ما صدر من مؤلفات ولكن لظروف الوزن في الطائرة لا يمكنك أن تأخذ إلا كتاباً واحدا فقط ولديك ثلاث مؤلفات ليحيى حقي ويوسف إدريس وثروت أبازة تختار كتاب مين؟ يحيى حقي أبازة ذاتك حريص على انك تجاوب على كل سؤال خوفا من ان السؤال القادم يكون هو اللي فيه المشكلة يعني او الاحراج <تصفيق> فكرت في كتابة رواية تتناول اخصى بفترة صحفية في حياة مصر آه. فما هي هذه الفترة التي اخترتها ما بين العشرينات والتلاتينات دي كانت اخصى بفترة صحفية في حياة مصر ما في شك. كانت كثيرة المجلات كثيرة الجرائد وكانت كل واحدة تمثل وجهة نظر وكان فيه حرية تعبير واستقلال في الفكر تام وخصومات وقضايا وغنى في كل شيء السؤال الخامس بقى ده طبعا من حق حضرتك تمتنع عن الاجابة عنه إنما الخامس. اه ده الخامس. الحمد لله <تصفيق> انما نرجو ان حضرتك تجاوبه برضو <تصفيق> هو بيقول جاءتك دعوه لحضور حفل غنائي ساهر وترك لك اختيار نجمة الحفل اه هتختار مين عفاف راضي كل سنة وحضك طيب وده طيب يا عزيز ما جاوبت ما قلت قلت لا كان سهله خلاص خمسة ناقص واحد, ناقص واحد موسيقى عمار الشريعي واحد. مع تحيات عمر بطيشه